وارتدى بهديه واستنى بسنته وانتهد بنهجه الى يوم الدين اما بعد فنسال الله ان يتقبل منا جميعا صيامنا وقيامنا وصالح اعمالنا وان يغفر لنا تقصيرنا نسال الله ان لا يخرجنا من رمضان الا بذنب مغفور وسعي مشهور وتجاره لا تبور إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه وبعد ايها الأحبة الكرام نتابع مع خواتيم سورة الحشر ونسأل الله أن يدفعنا وأن يرفعنا بالقرآن يقول ربنا جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظوا سَمَا قَدَّمَتْ لِغَيْرِهِ وَتَبْغِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسُهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ الله أصحاب الجنة هم الفائزون نسال الله يجعلنا من أصحاب الجنة إلى هذا الحد وقفنا في المره الماضيه وبعد ذلك نقول ربنا جل في علاه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الجبل إلا ما يضرب به المثال فيه القسوة والشدة والصلابة والشمور والعلوم والثبات هذا المثال يذكر فيه ربنا أنه لو كان الجبل على صلابته وقوته وقسوته وشدته مكلفا ونزل عليه هذا القرآن القرآن الذي نزل علينا يقول الله لرأيته خاشعا خاضعا لأمر الله إلى أمان أمانة التكليف عرضه الله على السماوات والأرض والجبال فأبينا يحملها وأشفقنا منها وحملها الانسان السماوات والأرض قال الله جل متماسك لرايته خاشعا متصدعا فتفكك اجزاؤه من خشية الله بالعجب ان كثير من قلوب بني آدم لا تتأثر بالذي لو نزل على الجبل لرايته خاشعا متصدعا من خشية الله هذا يذكر خطاب <تضار> الله جل <يتل> وعلا لبني اسرائيل <الصراحيح> ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او او هنا بمعنى بل او اشد قسوه بل اشد قسوه فضائل الحجاره وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار وإن منها لما يشقق فَيَخْرُجُ منه الماء وإن منها الْحِجَارَةَ الصلب الصماء لما يهبط من خشية الله سبحان الله قال الله جل وعلا ألم يأني للذين آمنوا ألم يأني ألم يحن الوقت بعد ما للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق أصل الإنسان اللي لو حسن ولا يتأثر بالقرآن قراءه وسماعه وتدبر لابد إن هو يرايع نفسه ويسعى لازاله هذا الران الذي على القلب لما إنما المؤمنون إنما أدت حصر وقصر الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكل لا بد هو يشعر في قلبه بتغير من هذا الدواء هذا القران سماه الله روحا لانه يحيي الله به القلوب يشفي الله به القلوب ألم يأمن للذين آمنوا أن تقشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمن نصحف على التراب فكانت النتيجة فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ييئس الانسان القلب الايه التي بعدها اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها بعد تصحر الارض بعد تشبقها. بعد يباسها الذي يحييها ويعبث منها النبات الكلى يحيي هذه القلوب بالقران قال عبد بن سعود. Islam in سنوات years. رضي الله عنهم best البشر بعد the والرسل after Islam in four years, he comes to Islam. He doesn't believe? He doesn't believe in the time. He doesn't believe in those who believe and believe in the heart of God and who came from God. What يوم القيامه يشكو الرسول صلى الله عليه وسلم قوما هجروه قراءه وسماعا وتدبرا وعملا وقال الرسول يا رب ان قومي مش نسعى الى مله اخرى او ديانه ثانيه الا قومي اتخذوا هذا القران مهجورا سبحان الله مع انه يهدي هي أقور مع الذي يهدي إلى سبيل الرشد مع انه الدستور الذي أنزل بلسعادة الإنسان في الدنيا ونعيمه في الآخرة هذا القرآن قراءته والتعامل مع حجار رابحة لا تبور اسمع أخي الحبيب قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال يوم القيامة لصاحب القران اقرا وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا الجنه درجات والنار دركات عياذا بالله اقرا وارق اصعد في درجات الجنه كما كنت تقرا في الدنيا ده كلام مبني على كلام طب اللي ما كانش يقرأ في الدنيا، فإن منزلك منزلتك في الجنة عند أخيك كنت تقرأها، اقرأ ورتق وارتقي وارتقي كما كما كنت لو تاريخ لو رصيد سابق طب اللي ما هوش رصيد اللي كان هاجب للقرآن، ماذا يقال له؟ خير الناس خيركم من تعلم القرآن وعلمه أهل القرآن. اهل الله وخاصته الذي يقرا القران وهو ما اهل به يقرا بسهوله مع السفر الملائكه الكرام البرره والذي يقرا القران ويتعتع فيه بصعوبه وهو عليه شاقيه له اجران له اجران اقرا القران فانه الشفيع شفيعا لاصحابه يوم القيامه الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. من قرأ حرفا من كتاب الله كانت له به حسنة. الحسنة بعشر أمثالها أما إني لا أقول ألف لام مي حرف ولكن ألف حرف لام حرف مي حرف. قلنا قبل ذلك ونكرر هذا المصحف أي صفحة وجه واحد من المصحف في خمستاشر صفحة. السطر الواحد في المتوسط وفي الغالب بيزيت ثلاثين حرب ثلاثين في خمستاشر ربعمية وخمسين حرب ربعمية في ثلاث دقائق في خمس خمس في ساعة والحسنة بعشر أنفاسها أربعة آلاف في هذا هذه الدق. كم فرطنا في الكثير من الحسنات بحج هذا الكتاب الذي جاء ليحيي الله به. قلوبنا. نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن في, أي في شهر القرآن سمعت, من سمعت منذ أيام بعض الناس يتكلم مع بعض عن العلم وكان بيقول له أنا بفضل الله أختم القرآن كل أسبوع جميل قال له الشيخ معنى ذلك إن كل آية من القرآن تغيب عنك اسبوعا كاملة لا إله إلا الله فماذا يقال لأمثال من المفرقين الذي لا يخدم إلا كل طب ماذا يقال لمن لا يفتح القرآن إلا في رمضان بل ماذا يقال لمن هو متثاقل عن القراءه والسماع في رمضان نسال الله ان يردنا الى ديننا ردا جميلا بعد ذلك يقول ربنا جل في علاه هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم معها الليلة المقبلة نواصل ان شاء الله احبه افلا استغفر الله لي ولكم